الكتاب الذي لا تنقطع أسراره وعجيبه بحال هذا الذي فيه العظات والعبر والاحكام والحكم هذا الذي ينبئنا عن ربنا جل فيهلا عن اسماء الحسن عن صفاته الولى عن توحيد الربوبي عن توحيد الالهية يخبرنا هذا الكتاب الجليل عن موقفنا بين هذا الله جل فيهلا يوم القيامة والبعث والنشور فمن الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير نسأل الله جل فيهلا أن يجعلنا من أهل الجنة وفطال الشفعي رحم الله الشفعي ما من نازلة إلا في كتاب بالله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها ونحن أيضا على موعد مع سورة عظيمة هذه السورة هي من السبع الطوال سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة وفي هذه السورة العظيمة أعظم آية وهي آية الكرسي كما سألنا السلام أبي فقال ما أعظم آية في الكتاب فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر, العلم أبا المنذر نسأل الله في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا وأن علمنا ممن يتدبر آيات الله جل علاه فهو المقصود الأسمى قد قال الله في فعله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكان علماؤنا من الصحابة الجلاء يحفظون حروفه ويعملون بحدوده يتدبرون ما فيه ويخرجون كنوزه ونسأل الله جلالة فعلاء أن يعلمنا مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ونشكر ونسأل الله جلالة أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس وأنا أجعل في موازين حسناتهم وان يلهمنا وياهم انخلاص في نصرة هذا الدين وأنا أجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى نعم اعوذ بالله من الشيطان رجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإياي فاتقون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 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الذين يظنون وأنهم إليه راجعون. وقفنا في الكلام على هذا الربع احنا باذن الله على إنهائه اليوم في قول الله جل شعلا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وبأن أول كافر به يعني من أهل الكتاب وإلا فاهل مكة فقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا في قول الله لا, لا فعلاء ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإياها فالتقون قال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا باسرها فالدنيا بأسره ثمن قليل الدنيا ملعون فيها إلا ذكر الله وما هو لا وعالما ومتعلما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا فقال ما مثل الدنيا كمثل راكب أو كراكب قال تحت شجر ثم تركها قال نام في القيلولة قال تحت ثم تركها وراح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سق منها شربة ماء للكافر فالدنيا دنية لا تساوي شيئا عند الله لنفعلها خاز زائل ليست ذهبا باردا بحال من الأحوال هذه الدنيا كما مثلها بعض العلماء قطعة سلج في يوم شديد الحرارة كم تبقى معك قطعة السلج هذه هي الدنيا ثم مع ذلك إما خلود في نار نعوذ بالله من خزلان وإما خلود في جنات ونهر في مقادس صدق عند مليك مقتدر وقلنا في قول الله علا ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قريلا فيها تهديد شديد من الله علا لهؤلاء الذين استبدلوا الادنى بالاعلى والذين باعوا آيات الله علا بهذه الدنيا الرخيصه إما لوجاهة إما لرياسة إما لدرهم ودينار وقد قال ابن القيم أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه وما هي الدنيا وإيش سيحصل من الدنيا؟ بل مرام الدنيا وأراد الدنيا فعليه بالدين كما قال الثوري إن هذا العلم شريف فمن أراد به الآخرة أخذها ومن أراد به الدنيا أخذها وأقول إن أراد به الآخرة أخذها وأخذ الدنيا فإن الدنيا ترتم تحت أقدام من يخدم ربه لا في علاه قد جاء في بعض أقوال السلف أو بعض الأسراريات أن الله جل قال الدنيا يا دنيا خدمني من يخدم واستخدمي من يخدمك فالذي يخدم لا في علاء الذي يوقف نفسه عند ربه دل في علاء الدنيا ترتم تحت قدميه قد قال الله سلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقر بين عينيه وشدت عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له ومن كانت الأخيرة همه جمع الله شمله وجعل عناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة هناك حديث فيه ضعف هو من الإسرائيليات أبن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب فان انت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وان لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الوحوش في البريه ثم لا تاخذ إلا ما قسم لك اعلم اخي الكريم أن الله جل وعلا خلقك لمهمه عظيمه بحكمه جسيمه خلقك انت له وخلق الكون باسره لك فما خلق لك سياتيك لان الله جل وعلا قد كفله لك والامر منتهي اما ما خلق أنت له فأنت على شك منه فانشغل به وانتق الله ربك قد خلقت لربك فانشغل بربك دل في علام يا عابد أو يا أيها الإنسان قد خلق خلقت الله دل في علام للعبادة فلا تستبدل هذه العبادة التي هي ما تكون لك بهذه الدنيا الدنيا لا تسوي شيء وهذا الخطاب لبني إسرائيل هم الذين بدلوا وحرفوا دين الله دل في علام من أجل الدرهم والدنار من أجل واجهها من أجل الرئاسة استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وهؤلاء الذين قالوا يغفر لنا يعني أخذوا عرض الدنيا في هذا الكتاب وقالوا يغفر لنا نعوذ بالله من الخزنان فقلنا أخسر الناس صفقة من بعدينه بدنياه وأخسر منه صفقة هذا البئيس التعيس الذي لا خير فيه بحال هذا الذي بعدينه بدنيا غيره لا هو له في العير ولا في النفير فهذا الخاص من ناحيتين نعوذ بالله من الخزنان نختم الكلام على هذه الآية العظيمة ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلة أيضا قد نوهنا الأسبوع الماضي بأن الله ضرب مثلا من أسوأ الأمثلة على هذا الذي يبيع دينه بدنيا غيره أو بدنياه أسوأ الأمثلة في كتاب ربنا إذا صح التعبير أسوأ الأمثلة لمن بعد دينه في كتاب ربنا ضربه لننفر الله للفعلاء من اشترى الدنيا بالآخرة تنفيرا عظيما قال الله في علاه ودف عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فتبع راف مثله كمثل الكل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا نعوذ بالله من الخزان كذب بآياتنا مع أنه صدق بآيات الله لنفعلها لكن لسان آله قد كذب بآيات الله لنفعلها قد اشترى بها هذه الدنيا التي لا تسوي شيئا احتج العلماء بهذه الآية ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلة احتج بآياته الحنابلة وأيضا الأحناف على حرمة أخذ الأجرة على القربات حرمة أخذ الأجر على تعليم القرآن أو على الأذان أو على الإمامة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة أيضاً من النظر. فإذا الأحناف والحنابلة استدلوا بقول الله تعالى ولا, ولا تشتروا بيات الله ثمنا قريلا على حرمة أخذ المال على الأذان أو الإمام أو تعليم القرآن. استدلوا بالآية واستدلوا بعد ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن مبادر من الصمت أنه علم أحد من أهل الصفة القرآن فأخذ قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا قوس من النار يوم القيامة. فقال سرك ان يعني الله بقوس من النار أو يقلد يقلدك الله بقوس النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في حديث عن هويد بن كعبه رضي الله عنه انه علم رجلا فأخذ هديه فبين له الرسول انها من النار فادي دلاله واضح جدا انها اذا كانت من نار وعقبتها النار انها حرام فلا يجوز اخذ اجره على تعليم القران او الاذان او الامامه أو القربات عامه واستدل أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إقراء القرآن إقراء القرآن ولا تجفو فيه ولا تغلو فيه ولا تأكل به ولا تستفسر به قال ولا تأكل به والذي يأخذ الأجر على تعليم القرآن او على القراءات فإنه يأكل به ويقع فيه المحذور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكل به وهذا نهى ودَاصْفِ النهي التحريم واستدل أيضا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويسأل الله به فإنهم سيات أقوام يقرأون القرآن يسألون الناس به قراء القرآن ويسأل الله به فإنهم سيات أقوام يقرأون القرآن يسألون الناس به ففي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قال إذا قرأتم القرآن فقال قرأوا القرآن ولا تجفوا فيه قال بساءة أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه يتعجلونه يعني يتعجلون الأجرى والثواب من عند الناس لا من عند الله جل فيه هذه أثار قد أتبعوها لهذه الآية ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا واستذلوا على ذلك من النظر أيضا قالوا إن قراءة القرآن أو الأذان أو الإمام هذه قربات والأصل أن القروبات لا يطلب ثوابها إلا إن الله جل في علاه إذا أخذ الأج فقد طلب السواب من غير الله جل في علاه فهذا لا يجزئه وهذا يقع فيه التحريم أو بالاتفاق أن يكون هذا على التحريم هذا الذي قاله الأحناف والحنابل خالفهم في ذلك جمهور أهل العلم المذهب الشفائي واروايا عن أحمد أيضا وأيضا من المتأخرين من الأحناف قلوبي واروايا عن مالك قالوا بجواز أخذ الاجره على قراءة القرآن على تعليم القرآن الصفر على تعليم القرآن وإلا فقرة الفن لمسألة أخرى على تعليم القرآن أو الأذان أو القربات أو الإمام واستدلوا على ذلك بأدلة. أول الأدلة استدلوا بها حديث سعيد الخضرية رضي الله عنه حديث أنهم نزلوا على قوم من فطلبوا الضيافة فرفضوا ما أعطوه من ضياف سيدهم فقالوا ألا ديكوا براق؟ فقالوا نعم والله لا نرق حتى تضرب لنا بسه. فضربوا لهم بسهم فرضاه بالفاتحة فكأنما الرجل نشط من عقال بعدما قرأ عليه الفاتحة فراجعوا فقالوا والله نأكل من ذلك حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعوا للمسلم فقال له ابن وما أدراك أن الفاتحة رقية اضربوا لي معكم بسهم وهذا يعني مبالغ في الحل قال اضربوا لي معكم بسهم في رواية أخرى قال فيها السلام لا عمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق وهذا تحليل وايضا مبالغه في التحليل لعملي لمن اكل برقيا باطئ فلقد اكلت برقيا حق فلك حق ان تاخذ هذا هذه الاجر واستدل على ذلك ايضا الحديث الوهبة نفسها التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفض وسلم نظر اليها تعجبه ولا تعجبه فصعد فيها النظر وخفض فلم تعجبه فسكت من ادبه بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم ففهم بعض الصحابه الذين كانوا معهم صلى فقالوا يا رسول الله إن لم يكن لك بها رغبه فزوجنيها فقال أن السلام ما معك فقال ما معي من شيء فقال التمس ولو خاتما من حديد فذهب الرجل ورجع فقال ما عندي من شيء إلا إزار قال لو ازارك جلست بلا ازار ثم قال ما معك من القرآن فقال على codedعران فقال زوجتكها زوجتكها على ما معك من القرآن أنك على ما معك من القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وإياها على أن يعلمها القرآن فجعل تعليم القرآن مهرا لها أجرة على ذلك فقالوا هنا دلاله واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يستحل فرجها على مهر لأن الأصل الاصيل عندنا في ديننا أنه لا يجوز النكاح إلا بمهر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم منع علي الرد أن يدخل على فاطمة إلا أن يعطيها ما سمى له فقالوا هذه دلاله واضحه جدا على أن تعليم القرآن يكون له الأجراء ويجعلها أحمد السلام مهرا له فزواجه أحمد السلام إياها على ما معه من القرآن يعني على تعليم تعليمها السور التي يحفظها هذا الرجل واستدلوا على ذلك أيضا بأثار عن الصحابة انه عمر المخطط رضي الله عنه كما عن الوظي ابن عطاء قال كان هناك ثلاث من المعلمين في المدينة يعلمون الناس القرآن فكان عمر المخطب رضي الله عنه يعطي كل واحد منهم خمسة عشر دينارا أو درخما كل شهر فكان يعطيه هذه الدراهم على تعليم القرآن مع وجود الصحابة ولو كان الأمر لو كان الأمر محرما لا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضا أو راجعوا هذا وداع الصحابة رضي الله عنهم فسكوت الصحابة دل على الإجماع السكوت قالوا أيضا ومن النظر مقاصد الشريعة هذا مقاصد الشريعة التي حدثت به من المتأخرين لأن المتقدمين الأحنف يقولون بالحرم يقولون بالجواز. لما قال من مقاصد الشريعة الآن إذا قلنا بأن كل امرئ قد تعلم القرآن وأنه لا, لا يعلم القرآن باجره وهو إن كان فقيرا ليس غنيا ولا ثريا ولا عنده ما يكفي أمر من أمرين إما يترك الكسب والرزق والعيش من أجل اولاده ليعلم الناس فإن لم يجد المقابل ترك تعليم الناس وذهب لكسب اولاده فإذا ضاع العلم هذا ولم يمكن الجمع بين المصلحتين إلا أن يكون علما ثريا غنيا والغالب في العلماء الفقر الغالب في العلماء الفقر لأن الإمام مالك قال لا ترى عالما غنية ما يمكن أن تجد الغني السري عالما قالوا إلا من أضعه الفقر لما لأن الرجل المحتاج يعني يتصفر على طاعة الله الذي في العلا بما هو فيه أما الطرف مضغي كما قال الله جل أخي كلا إن الإنسان لا يضغى أن رأاه فالغالب في العلماء الفقر فلذلك قالوا لو قلنا له انشغل برزق أولادك ترك العلم والتعليم ولو قلنا له علم الناس وانشغل عن في تعليم, تعليم الناس على رزق أولاده جعل أولاد وضاعه فلذلك الأحناف رجعوا عن فتوههم وقالوا لا الصحيح من مقاصد الشريعة هنا أن نقول بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن هذان خولان القول الثالث قوله بالتفصيل هو مذهب الملكية وارواعا أحمد لكن هذا التفصيل فيه تفصيل أما الملكية فقالوا نفصل ونفرق بين تعليم الواجب العيني والواجب الكفائي يعني ايش الواجب العيني؟ يعني رجل يعلم أحد المكلفين قراءة الفاتح فهذا واجب عيني عين الصلاة صح إلا بقراءة قال لا يجوز أنا أخترج على على الواجب العين يعلم قراءة الفاتحة من غير ما لكن تعلموا قراءة قولوا الله أحد قراءة البقرة قراءة الأمراء له أن يأخذ إذا فرقوا بين الواجب العيني وواجب الكفائي وبعضهم قال لا نفرق بين الكبير والصغير فالكبير لا يأخذ عليه لأنه مكلف والصغير يأخذ عليه وبعضهم قال لا نفرق وهذا قول أحمد قال نفر وهذا ترجيح شيخ تمام نفرق بين المحتاج وغير المحتاج يبقى نفرق بين حالة الإعوز وعدم الإعوز فإن كان سريعا غنيا فلا أخذ لأنها قربة والشبه موجودة والعصب في القربات عدم أغض المال العصب في القربات أن تكون حسبة لله الذي في علاه وإن كان فقيرا فلا أن يأخذ فنقول في الحالتين حتى وإن كان فقيرا الأول له ألا يأخذ إلا ارتزاقا. لا يأخذ إلا ما يكفيه فقط لا يستزيد لأن الاستزادة تدل على أنه لم يخلص الله إلا أنه في علاة يعني يقول أنا مدخل أنا قارئ القرئ الفلاني يأخذ خمسة أنا أخذ سبعة أخذ عشرة أخذ مستاشر هذه إذا لا أنه بحث عن المال ما بحث على التعليم فالصحيح واضح في ذلك أنه يأخذ ارتزاقا بكفايته. فإن كفية فلا يجوز له أن يأخذ زيادة على ذلك وهذا راجع الصحيحة ان كانت عنده الكفايه فلا يطلب الزياده أما ان جاءه مال من غير طلب منه بورك له فيه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عندما الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطيه لافقر مني يا رسول الله فقال النبي صلى الله اذا جاءك المال بغير استشراف نفس منك فخذ خذه يبارك لك فيه فهذا فاصل الخطاب وهذا الراجع صحيح أما أدلة الأحناف والحنابلة فجميع الأدلة التي استدل بها موجهه أما قول لا جل في لا تشتروا بآتي ثمنا قليلا هذه موجهة يعمل كما خاصة في العلم المتعين على الإنسان أن يكون قد تعين عليه أن يعلمه الفاتح لا تصح الصلاة إلا بذلك فنقول هنا لا يأخذ الاجر تعين عليه أن يعلم هذا أو في خرض العين للكفائي، فنقول لا تأخذ الرجل، أما في الكفائي فأخذ الرجل. وأما الأحاديث، فوجل الأحاديث التي تدل بها أحاديث ضعيف، الحديث أبي حديث أباي حديث منقطع، فين انقطاع حديث عبادة بن صامت فيه رجل ضعيف، فالحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني ضعيف. وأيضاً تقول ذلك أنها قضايا عيان، وقضايا العيان لا تعمم هي قضايا أحوال، ولذلك بعضهم يقول حديث عبادة بن صامت كان في رجل من أهل الصفة، وأهل الصفة أصلاً يحتلون إلى الماء، لا يحتلون. ما معهم من شيء من طعام ولا ما يكفيهم لانسان كان يدخل عليه ما يقول وعلمتم ما لكم من اضاله في فعلاه لا دعوتم الله ان تزدادوا فيما انتم فيه من فقر يعني فكان اهل الصفه ما عندهم من شيء ما يطعمون الا باهل الخير الذين ياتونهم الطعام فكيف يعلم احد, من, أحد أهل من اهل الصفه وياخذ منه مالا لذلك انكر على عباده وابين نفس الامر قالوا, قالوا كانت نيته ان يعلمه لله الا فعلاه ثم صرف النيه الى هذه الهديه لذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم صحة الأحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة. أما الأحاديث الأخرى في قول النبي صلى الله القرآن ولا تغلو فيه ولا تفهم فيه ولا تأكل به. هذه على العموم مقصودة بالتعليم. مقصودة بالتعليم في قول النبي لعمري. لا ينأكل الناس برغبة باطل فرخات حكالتها برغبة حق. فهو عام مخصوص بمسألة التعليم والاعوز كما بينه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل به فيه توجيه آخر هو أنه يأخذ الأجر لا على التعليم يأخذ الأجر على القراء وهذه مشهورة جدا عندنا إن في مصر. الميت تاتي ترى الصوان نشر والكراسي جاءت والناس وخمسة كل واحد ببدل على الثاني بعد ما يشب سيجاره وينتهي منها ويمزج دماغه يدخل يقرا ربع ويرجع ويأخذ المال عليه فهم ياخذون المال على القراءه لا على التعليم فلذلك يقع تحت المحظور في قولنا في اولاد في قول انسلم ولا تأكلوا به ولا تاكلوا به يعني هو بياخذ على القراء لا على التعليم وهذه هي يعني محل الإنكار على من ياخذ بالقراءه وأما الحديث الآخر، حديث قول النبي صلى الله الله ولا تسأل الناس، هذه ايضا الحديث في إضاءة، لكن نقول ولو صح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المرء أن يسال يسأل بالقرآن إيش؟ الناس، وهذه ليست في النزاع، نزاعنا فيه التعليم، وهذا يسأل بالقرآن، أنت ترى كثير عندنا، انا أعرف هذا، عندنا يمشي الناس يقرأ, يقرأ بعض الآيات ويقف ينتظر الناس أن يعطوه بال. بب القرآن هذه المواقع خلاص ما مشهورة ومعروفة فوأسأل الناس بالقرآن خلنا نسأل النهى عن ذلك وهذه فارق بينها وبينه وبين التعليم أن تعلم الناس القرآن إذا الراجع صحيح كنا قدنا التفصيل في قول الله تعالى ولا تشتروا بأي ثمنا قليلا قال الله تعالى وإجاي فتقول ويا فتقول وما قال فاتقوا الله فاتقوا ربكم فاتقوا إلى هم قال وإجاي فتقول, فتقول الحص التقوى كل التقوى لا تكن في أولاه وفيها أيضا تهديد تهديد شديد وهو أكيد بأنك إن لم تتق الله لا في أولاه فعلم أن العقاب وخي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فإن الله جلا في أولاه عذابه وعقابه شديد نعوذ بالله من عذاب الله ومن عقاب الله جل نعوذ برضاه من سخطه قال فإياه التخود والموايди وقايه فتكون فالمعنى اجعلو وقايه بينكم وبين عذاب الله الذي علا بينكم بينكم بينك بينك فهو على العموم إذ بعموم لا بخصوص السبب فعلى كل من يجعل بينه وبين الله جل فعلاء وقاية بينه وبين نار لا جل فعلاء وقاية بينه وبين أعقاب الله وقاية والوقاية تكون أولا بالتوحيد إذ أشد العذاب لا ينزل إلا على المشركين فقال الله للفعلاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل أمر يمكن للإنسان أن يلد فيه فصحة او يلد فيه نجات إن لم يقع في الشرك فإن وقع في الشرك فلا نجاة له بحال من الأحوال الذين أمنوا ولم يلبسوا إمنهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون واعظم الوقاية الوقايه بعد توحيد الله الذي في علاه ان يئتمن بأ المرء باوامر الله الذي في أولاد. ان يتقدم بين اداء الله الذي في بالطاعات الواجبات وينتهي عن المحرمات يعمل بطاعة الله على نور من الله يعني علم وبصيرف هذه سبيري أدعو الله على بصيره أنا ومن اتبعني فإن كان يدعو فالأول يتعبث ثم يدعو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك المؤمنين والمؤمنات يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأيضا ينتهي عن محرمات الله في أولاد على نور من الله يخشى عقاب الله جل في أولاد فإذا التقوى أن يرجع الوقاية بينهم من عذاب الله في أولاد كما قال من فاتقوا all oh. ولو بشق تم فاتقوا النار ولو بشق تم وإيايا فاتقون وهذا أضر لكل من يستمع هذه الآية فنسأل الله جلل في علاه أن يبلغنا درجات التقى والمتقين قال الله جل في علاه ولا تلبسوا الحق بالباطر وتكتم الحق وأنتم تعلم كما قلنا الخطاب ما زاله موصولا لليهود وهو على العموم إذ الإبرة بحكم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه يعني صح أن ننزل تحتها أهل الثندقة والفسق والفجور الذين يشوشون على الناس الذين يلبسون الحق بالباطل والباس الحق بالباطل أن يأتون بالباطل فيلبسونه ثوب الحق كثير من الذين يرغون رغنة فعل يريدون أن يحلوا ما حرم الله جل في علاه فيلبسونه في كثير من الأحوال ثوب الحق منها المعاملات الكثيرة معاملات تكون معاملات ربووية وهو ما يريد أن يظهر بين الناس بأنها ربووية فيلبسها لباس الحق كما قال ابن عباس قديما قال او قال برغم أدهم كلام يعني أنا حذرني شيخ أن أقول هذا الكلام لكن هم يعملون الله جل في علاه يعني معاملة بالمخادع كما قال برغم أدهم الغرض المقصود قال الله جل في علاه خادعون الله وهو خادع قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوا فجملوه فباعوا ثمنه فأكلوه ما قالوا ما أكله حرم علينا الأكل ونحن لم نأكل لكنهم أكلوا ثمنه أكلوا ثمنه ففي النهاية والنتيدة واحدة لكنهم تحيالوا على الله وكما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فألقوا الشباك ونصبوها يوم الجمعة ولملموا السمك والحيتان متى يوم الأحد قالوا المحرم علينا يوم السبت ونحن ما صدنا يوم السبت يتحايلون على الله الالفاع فاللبسون الحق وهم أهل ذلك هم أهل الإلبس هم أهل التلبيس هم أصدقاء إبليس هم جند إبليس والزناتقة كما قلنا أعوانهم على ذلك يأتون بالباطل واللبسون لباس الحق كما قال ابن عباس دراهم بدراهم ربا وقعوا في الرب هم يبيعون ويشترون بالربا دراهم بدراهم لكن بينهما حريرة فجعلوا فجعل بينهم بينهما حريمة بسورة البيع والشراء والمقصود هو ليس سورة البيع والشراء ولذلك هذه الآية العظيمة يعني يحتج بها أمثال الشيخ سامتنيا في إبطال الحيل في إبطال الحيل لذلك هو منع التورخ مع أن الأئمة الأربعة يقولون بالتورخ وفي وجه وجه الشفاعة يقولون بالحرمة لكنهم يقولون بحل التورخ إذا التورخ الرجل يشتري سلعة هذه السلعة يشتريها تقصيدا ويبيعها على غير من اشترى منها حتى لا تكون على عينه على سورة العين يبيعها بثمن أقل ناقصا، هو اشتعيه من أزيات نسيئة. فابن تيمية يقول هذا تحال، هذا ما هو إلا ما يريد إلا الورق. فدخل في شيء شبهت القرض الذي جرى النب فيحرم على ذلك. معنون يقول ابن القيم ومعاود شيخنا معاودة شديدة جدا، لأن العلماء الأربعة يقولون بجوازه. فلماذا يحرمها هو؟ هو يحرمها من بفسد الزراعة، إسقاط الحيل ولا تلبس الحق بالباطل، كما قال صلى الله يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة. بنيات صحيح مشروبات روحيه بيره خذ بقى من الكلمات التي تقال قال ان صلى ياتي زمان امتي يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمها الرشوه سميت اكراميه قهوه هكذا يلبسون الحق بالباط، فهذا من فعل اليهود كما قلنا ويحتج به علمانا على إبطال الحياة ولا تلبسوا الحق بالباطر وتكتموا الحق وأنتم تعلموا ولا تلبسوا الحق بالباطر اختلف العلماء بذلك إذ كان موجه لليهود فما هو الحق الذي عندهم وما هو الباط الذي يلبسون به الحق فقالوا الحق الذي عندهم إيمانهم ببعض الكتاب هم آمنوا بأن هناك رسول وهذا رسول أمي لكن جاءوا في الباطل بأنهم قالوا هو أمي لكن لم يذكر لنا أنه من العرب لذلك كفروا به فقالوا نحن نؤمن بانه نبي لكن هو نبي الأميين العرب لأننا في كتابنا هو نبي أمي لكن لم يذكر لنا أنه من العرب وبعضهم يقول لا لا تلبسوا الحق بالباطل ولا خلاف لكل تفسير الذي ستأتي لا خلاف بينه وكل أصعيم قالوا أيضا من الحق الذي عندهم هم أنهم آمنوا ببعض الكتاب الحد هم أمنوا بقيام الحد بالحد على الأذان إذا زن الرجل السيد بامرأة يرجع فأمنوا به وطبقوه لكن طبقوه على الضعيف الباطل عندهم أنهم لم يطبقوا على الشريف وطبقوه على الضعيف ذكر بين النبي صلى أنه ما أهله من قبلنا إلا هذا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد بل القصة مشهورة جدا عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهبوا إلى هذا الرجل فانظروا ما يأتيكم, ما يأتيكم به زان رجل من الأكابر عندهم فما فمأرضوا رجما فقالوا ذهبوا إليه انظروا في حكمه وفي الآيات صريحة يقولون ان أتيتم هذا فخذوه يعني ان أتيتم بالجلد والتحميم خذوه لو لم يقل لكم بالرجل خذوه إن أتيتم هذا فخذوه وان لم ترتوه فاحذروا فلبسوا فالنمس قال ماذا تجدون في الزنا عندكم أليس الرجف؟ قالوا لا. فقالت بالتوراة. فأتوا بالتوراة. فقرأوا حتى وضع الرجل يده على آية الرجل قال له عبد الله بن سلام يا لقع أنت يدك؟ فقرأ آية الرجل فهذا الحق عندهم أيضا والباطل. وأيضا من الحق عندهم والباطل أنهم كانوا يؤمنون بعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء. كما قال الله جل وعلا: يؤمنون بعض الكتاب وتكفرون. ببعض فهم يهونون بعض الكتاب ويقتلونا ببعض من ذلك أيضا أن الله جل جل ويدخن من مساككم لا تسبونا دماءكم ولا تقتلون أنفسكم ولا من ينجر أنفسكم من دياركم ثم أقرضن أن تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم رضوان وإيتوكم مصار تفادوه وهو محرم عليكم شرح هذا فيه حق وضد شاف لا لا لا يقاتل بعضهم بعضهم لهم محرم عن يجب أن يقال بعضهم بعضهم هل هو هذا هو الحاصل أنهم كانوا إذا كانوا بن 나도 لهم طوائف مثلا 하는데 هذه لهم لهم حلف مع بعض العرب والآخرون لهم حلف آخر مع بعض العرب هم أمورون شرعا ألا يقاتلون لكن لو الحلف هذا قتل الحلف هذا دخل هؤلاء مع هؤلاء ودخل هؤلاء مع هؤلاء مناصرة فيقاتل بعضهم باط وخالفوا بذلك ما أمرهم الله في ولما يجدونه أسيراً يدفعون له إيش؟ الفداء. ذلك آمنوا ببعض وكفروا ببعض، قال الله جل وعلا أولئك بعض الكتاب ويتكلمون بعض، وأيضاً من ذلك نؤمن بعض الأنبياء ويكفرون بعض الأنبياء، كما قال الله جل وعلا، ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق أنتم تعلمون وأعلم كما قلت لك كل من تبع للهوى هو يلبس دائماً الحق بالباطل، كل أحد قد اتبع هوى يلبس الحق بالباطل يأتي بكلام الفقهاء او الآراء. يصادن بها كلام الأنبياء يلبس به الحق بالباطل نعوذ بالله من أنفسنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق المقصود بها تكتب صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهرت لكم الذين أتى لهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناءه فاكتبو ذلك يكتبو ذلك عن الناس قال ولا تلبسوا الحق, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق الحق ونبؤة النبي صلى الله عليه وسلم الحق تتبع هذا النبي ويأخذ الله مثال نبينا لما أتتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه قال ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال تشهدوا أنا معكم من الشاهدين فهم يعلمون ذلك وكتم ذلك عن الناس وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وهذا زيادة مبالغة في التقبيح والتوبيخ لهم أنكم تفعلون ذلك مع علمكم مع هذا العلم لو كنتم على جهل لكان العذر لكم لكن أنتم لستم على جه وهذه الآية ايضا, أيضا آية عظيمة جدا نأخذ منها أن الله جل في علاه لا يعذب قوما حتى تقام عليهم الحج لأن الله جعا قالوا وأنتم تعلمون إذا اعلموا أن العقاب أليم لانكم تعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إذا بلغتكم الحج وأنتم تعلمون بالأمر الثاني وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لا مش ممكن لا بد أن يبين لهم الله جل فعلا ما تقول حتى يعذبهم الله جل فعلا صريحا قال الله جل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعلم أيضا ما من ضال الا قد أضله الله وهو على علم على علم أنه ضال وعلى علم انه قد ظهرت له الحج لكنه جحدها وما أراده قال الله جل وعلا صريحا في كتاب وجحدوا بها واستيقنتها إذن على علم العلم وجحدوا بها وصدقات انفسهم ظلما وعلو وقال الله جل عُلَى وَلَقَدْ ولقد أَنَّهُ انه لا يخزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وما جحد احد الا بعدما, بعدما علم وأقيموا الصلاة هذه أوامر من الله جل في علاه وأقيموا الصلاة وآتوا ازدكات واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الشارع هيئة مخصوصة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة قربا لله جل في علاه والصلاة هي أعظم العبادات على الإطلاق بل هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين قال المسلم بني الإسلام على خمس فهدت أن لا إله إلا الله قال وإقام الصلاة وما تجد في كتاب الله أمر من الأوامر في العبادة إلا وقد أمر بإقام الصلاة وقرن معها إتاء الزكاة وإتاء الزكاة الزكاة أصل منها هي مأخوذة من الزكاة وهو النماء والزيادة وهذا حق فالزكاة الغافلون الأغرار الأغرار الأغمار يحسبون أنها تنقص ما له. بل وهي تزيد ما لهم كسرة وبركة تجمع لهم بين الخيرين بين الكسرة والبركة أما في الكسرة والكسرة الحسية قول النبي أقسم الله عليه ما نقص مال من عليهم ما نقص من أنا أصدق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقولان الله أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكاً تلف أو أعطي كل مفقعاً خلفا وكل ممسكاً تلف فادي الزكاة وأنماء وزيادة حسا وايضا. معنويا فهي بالبركه وايضا بالكسر واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين استدل العلماء في قول الله لعله واركعوا مع الراكعين بوجوب الاما... الجماعه وجوب الله جل الله قال واركعوا مع الراكعين أمر ظاهر امر الوجوب وقال مع الراكعين استدلال قوي جدا فانهم يستدلون بان صلاه الجماعه واجبه قال شيخ الاسلام وتعالى قال هي واجبه وشرط أن تكون في المسجد ف... وهي شرط بصحه الصلاه هذا صراحة حتى يعني غلأ عن كلام الحنابلة. الشيخ سامنا يقول هي واجبة وشرط أن تكون في المسجد يعني شرط وجوبها أن تكون في المسجد يعني لو صلى بأحد بيتي في البيت ليس في جماعة وهذا باط كلام ضعيف جدا كما كمسر وان شاء الله غدا في التفصيل في مسألة صلاة الجماعة حتى أن الحق أن صلاة الجماعة ليست واجبة هذا سفين وان شاء الله في الكلام على صلاة الجماعة بالأدلة وبالإنصاف مع كل فريق الغرض المقصود قال وصلاة الجماعة شرط بصحة الصلاة إذا كل منفرد صلى منفرد صلاته باطلا وهذا كلام باط هذا فيه بيت او مصادمة صريح القول صلى الله عليه صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد بايش وان كانت تفضل فاذا هما سواء في الفضل او يشتركان في الفضل لكن هذه تفضل فإن كان يشتركان في الفضل فدلاله على قبول السراء انا اتسخط عنه الفريضه فحتى العنافله لم يقبلوا كلام المشرك الاسلام سميع انهم يقول شرط في صحه الصلاة. لكن هنا لهم حجه في قوله لله واركعوا مع الراكعين وبعض قال واركعوا مع الراكعين هذا دلاله وضح جدا على العموم لا على الخصوص واركعوا ومن الركوع هذا الانحناء الانحناء لا يكون لله لله فعلان في لما لماذا فيه الذلة والمسكنه فيكون معنى قول الله لله فعلان واركعوا مع الركعين يعني اخشعوا اقطعوا استسلموا لربكم لله في علاه وهذا المعنى هو الاصل يعني تمام الاستسلام والانتقياد لله لله في علاه تمام العبوديه غاية الظلم مع غايه المحبه لله لله في علاه اذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب استسلمت لرب العالمين فالصحيح ذلك وكعمر مركعين يعني اخضعوا مع الخاضعين وهذا مناسب لأن اليهود تكبروا وطغوا وبغوا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما علموا نبوته جحدوا ذلك وكتبوها حتى قال لهم القائل اهو هو قال هو هو قالوا ما تفعل قال عدواته إلى يوم الدين فقد تكبروا على ربهم جل فعلاء لذلك أمرهم الله جل فعلاء بالخضوع والخشوع والاستسلام وإلا فالعقاب أليم قال الله جل فعلاء اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين استدل بها بعض العلماء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه الكفار مخاطبون بفروع الشريعه لان الله تعالى قال اقيموا الصلاه مع من الخطب لمن اهل الكتاب اقيموا الصلاه مع من مع محمد صلى الله عليه وسلم واتوا الزكاه كما يفعل محمد فبعضهم قال هنا في تقدير امنوا اولا ثم اقيموا الصلاه لان الله تعالى اشترط لصحه هذه الصلاه واشترط لقبول الصلاه هو الإيمان من عمل صريح من ذكر أن أنسى وهو مؤمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صريح قال تاب وآمن لابد من الإيمان فأمنوا اولا ثم أقيموا الصلاة على التقدير لكن على الظاهر أن الأصل عدم التقدير على الظاهر أقيموا الصلاة وأتوا زكاة أمرهم بها زيادة في النكال عليهم والتعذيب لأنه إذا قال لهم أقيموا الصلاة قالوا سمعنا عطاء فأقاموا الصلاة دون الإيمان تقبل ما تعصوا ربهم ولا ما عصوا عصت هذه في عذابه لذلك قال البصريون هذه آية واضحة جدا في أن, أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بقفرم خطبوا بالإيمان وأيضا مخاطبون بفروع الشريعة فنحن اعترضوا قالوا أنتم تقولون هم مخاطبون بالصلاة والزكاة والصوم والحج قلنا نعم قالوا وتتفقون معنا إذا صوم إذا صام إذا حج لا يقبل قلنا نعم قالوا ما فائدة إيش الفائد أن تقول هو مخاطب بهذه الصلاوات وهذا الصيام وهذا الحج وهو لا تقبل منه قلنا الفائد أنه يزداد إيش عذابا فوق العدم نكالا فوق النكال والسبب في ذلك كفري واتلاع على ذلك واضح من كتاب ربنا صريح ما سلككم في سقر قال هم كفار أصارد قال الله جلعان ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن هذه زكاة وإيش مصلاة فأوهم يعزبون على الزكاة التي تركوها وعلى الصلاة التي تركوها أيضا هناك آية أخرى تدل ذلك. وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة. ثم شرقوه. قال الله تعالى لا يأتون الزكاة. ففي هذا الأمر جدا على أنهم محاسبون على فروع الشرع. واقيموا الصلاه وهذه فيها دليل ايضا أن الصلاه من اعظم العبادات لأن الله على وعلا امر بها وبعض العلماء احتج بهذه الايات على ان الزكاه قرينت الصلاه في الكتاب فقرينتها في الحكم فمن ترك الصلاه فقد كفر ومن ترك الزكاه فقد كفر واستدلوا على ذلك بدليلين الدليل من الكتاب قال الله جل وعلا فإن تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في مفهوم مخالفه ان لم الصلاة الصلاه ولم الزكاه فليسوا وليس اخوانك وليش باخواني هم على الكفر فاستدلوا بذلك واستدلوا ايضا بفعل عمر بفعل ابي بكر عندما قتله على الزكاه قال والذي نفس بيدي لو منعوني عناق او عقالا كانوا يؤدون الى الرسول صلى الله سلم لقاتلتهم عليه وسلم عليه فقتلهم ايش رده وهي سميت حرب الرده فقال إذن هو مرتد والصحيح راجح بقول الجمهور التفريق بين الصلاة وبين الزكاه ان الزكاه لا يكفر صاحبه لأن هناك حديث فاصل في النزاع لولا هذا الحديث لقلنا بكفره، ايش هو الحديث ما من أحد عنده درائم او دراني يعني يقتنزها إلا يأتي أم الكامل إلا صفحة صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم. ثم قال الأنسان في آخر الحديث قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار والكافر لا يرى إلا سبيلا واحدا ألا وهو النار ففيها تلاعن الذي يمنع الزكاه ليس بكافر لكن هو على شفير هلك وهو فاسد ولذلك عليه وسلم يقول في من منع الزكاة لابد أن تأخذ منه عنوه ويأخذ شطر مالي والخلاف بين بال... الفقهاء يأخذ شطر مالي هو ولا شطر مال الزكاة يعني لو كان الزكاه الزكاة مثلا خمسة آلاف, فيأخذ منه خمسة ألاف وقال أو يأخذ منه خمسة آلاف وعيش وألفين ونص أو يأخذ منه خمسة ويجمع كل أمواله فيأخذ شطر المال وهذه أعظم نكايه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا عقابا له على أنه قد امتنع عن الزكاه قال الله جل في علاه وأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فيها أيضا جلاله وضح حديدا على أن الاجتماع يحبه الله جل وقد جاء صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الاثنين خير من الواحد والثلاثة خير من الاثنين ويد الله مع الجماعة قال الله جل في علاه أتأمرون هذا الهمز فيه, فيه الإقرار وفيه أيضا الإنكار أتأمرون الناس وإقرار بأنهم يأمرون الناس وأن سونا هذا اقرار بأن هذا هو حال اليهود بأنهم يعني يأمرون الناس بالخير بالفلاح بالتقى بالهداة بالصيام بالصلاة ولا يفعلون ذلك ورد ذلك قال بعض العلماء من كان من علمائنا من علماء المسلمين يأمر الناس بالبر ولا يعمل به هو في شبه من من اليهود أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تأتون الكتاب أفلا تعقرون يقول الله جل في علاه أتأمرون الناس بالبري يعني أنتم تأمرون الناس بالإسلام بعض الرماعة قال في تفسيرها تأمرون الناس من أقاربكم بالتمسك بالإسلام والتمسك على هذا الدين وأنتم لا تدخلون في الإسلام يعني بعض اليهود من أحبار اليهود دخل أقاربهم في الإسلام واعطنقوا هذا الدين وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الدين الإسلام هو الدين الحق فدخلوا في الإسلام فكان يأتونه يقولون عضوا على هذا بالنوارث وكونوا على الإسلام وهم لم يدخلوا الإسلام وهذا موجود موجود عندنا هنا في النصارى في نصارى من القساوسه يفعلون ذلك يعني يقولون لأخارب الذين أسلموا عضوا على هذا الدين بنو ولا يدخلونني الذي اللي جعلهم يعني يعني تعمل الأبصار والقلوب التي في الصدور هو فقط الرئاسة والوجه والصدارة للناس وادرها مدنها الرشة أو الدنيا بأسر. الدنيا بيأس الدنيا خطاها نعوذ بالله من الخزان هؤلاء اشتروا باءت الله ثمنا قليلا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يعني تأمرونهم بالإسلام والعرض بالإسلام وأنتم تنسون أنفسكم أنتم الأول بذلك اذهب بنفسك أولا وأنجو بنفسك اولا ثم أنجو بالآخرين. أنت حتى في الواقع الذي تعيش إذا ركض الطائرة دائما يبين لك كيفية النجاة، ثم يقول لك لا بد أن تأخذ في وجهك أنت أولاً ثم تساعد الآخرين. صح ولا لا؟ هذا في الواقع لا تعيشه، يقول أنج بنفسك أولاً ثم حتنصاع تنجي الآخرين. لكن أنت أصلاً فقد الشيء لا يعطيه. أنت تريد نجاة الناس ولا تجب نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذه هي وتحصى وأيضاً هي عامة يدخل تحتها أهل. الإسلام. الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون الناس عن المنكر. ثم لا يعملون بالمعروف ولاهم ينتهون عن المنكر. وهؤلاء في قلوبهم نوع من النفاق. إذا حدث كذا إذا حدث كذا. ففيها فيها أحاديث كثيرة وردت كما الصيحة من سلم في ليلة الإسراء والمعراج أن سلم رأى أقوام تقرفهم. بمقاريد من نار فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يا جبريل ما هؤلاء فقال هؤلاء خطباء متك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب في رواية أخرى في الصحيح أيضا النبي صلى يقول في رجل يعني في النار قال يعني تدور يدور حول أختابه تندلق أختابه فيدور فيضحن في النار فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهان عن المنكر فما حالك فما بالك فقال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهانكم عن المنكر وأتيه بالتالي قد عساكر كلام عجب كلام جيد جدا وهذا الكلام الذي يعضب ما قدناه بأن أحمد قال العالم الفسخ أولى للأمة من العابد الجاهد يجتمع عليه ينظر إليه أهل الجنان فيقولون يا فلان كم انتفعنا من وعظك ما بالك في النار الآن فكم انتفعنا من وعظك هذه دلالة واضحه جدا كم انتفعنا من وعظك فيقول كنت أمركم بالمعروف فأنتم تعملون به وأنا لا أعمل به نعوذ بالله أن تكون كنت أمركم عرف ولا وأتي وأنهاكم على المنكر وأتي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أو أنتم الكتاب لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شد ما يكون على المر هو الرياء فإن كان أمر الناس بالبر الرداء فإن الرياء مثبط العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغن الشركاء عن الشرف فمن عمل عملاً أشرق في معي غير تركته وشركه وأيضاً قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به اول من تصاع به من النار ثلاثة عالم ومتصدق ومجاهد أما العالم فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقول لا كذبت تعلمت حتى يقال عالم وقد قيل ثم سج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم استدل بها العلماء على وجوب العمل بالعلم لا يتعلم المرء العلم للعلم لا والله هذه خيبة كبيرة ان كان همة المرء أن يتعلم للعلم فقط أو ليتصدر الناس أو لشهواته في الدنيا فهذه خساره ليست بعدها خساره بل يتعلم ليتعبد وقلنا جميع الصحابه كانوا لا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم لا للعلم فقط يسالونه للعمل يسألون العمل لذلك قيلت هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل هتف العلم والعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ولذلك يعني يقال في بعض الزهاد قام ليعظ الناس ووقفه وصمت طويلا وسكت طويلا ثم قال وغير تقين يتهم نفسه وغير تقين يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض حتى بكى الناس وقف طويلا ليعظ الناس ما اراد أن يعظ الناس يراجع نفسه ويراجع نفسه هل أنا أفعل بذلك أم لا فسكت طويلا ثم قال وغير تقي يأمر الناس بالطقة طبيب يداوي والطبيب مريض فقد الشيء لا يعطيه لذلك كان الحسن البصري أو غير الحسن البصري قال له إن نراك عندما تعز الناس يجتمع حولك الناس فجاء عبد من العبيد فقال تكلم في الناس بفضل العتق فوقف عن الكلام عن العتق ستة اشهر والعبد كل يوم يكرر عليه الطلب ويستغرج لما نافع ذلك مع ان تفريش جربات المسلمين من اعظم الطاعات مع ان العتق من اعظم الطاعات ما لا يتكلم فبعد ستة اشهر قام خطيبا في الناس فتكلم عن العتق فلما تكلم وانتهى جاء سيد هذا العبد فاعتقه فذهب اشكر الحسن أو غير الحسن عن هذه الموعظة البريغة التي أثرت الرجل فجعلته يكون حرا فقال له لكن أسأله لما أخرت الكلام عليه قال والله حسبت أنني لا أفعل أو لا أتكلم بشيء إلا أن أفعله فما كان عندي من عبد فاشتريت مكسس ستة أشهر يكون معي مال العبد فاشتريت عبدا فأعتقت ثم تكلمت عن ذلك ثم تكلمت عن ذلك هكذا ففقد شيء لا يعطيه هؤلاء كما قلنا كانوا يدربون أنفسهم على الطاعات لا على الكلام وقال ابو الأسود الدؤري كلام من ذهب قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم تبدأ بنفسك فانهي عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تقبل إن وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم نستطيع أن نكون مما نقول ما نعمل ونعوذ بالله من النفاق إذ الذي يتكلم بما لا يعمل تنبت فيه نبتة نفاق العلماء بعدما قالوا هذا الكلام العظيم اختلفوا وهل على المرء الذي لا يرى بنفسه أنه يعمل بالمعروف الذي يأمر به ولا ينتهي عن المنكر الذي ينهى عنه هل يكف عن الأمر المعروف ويكف عن النهي عن المنكر أم لا بعض العلماء قال نعم عندك آيات ثلاث توقفك عن ذلك هذه الآية قول الله جل في أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هذا توبيخ عظيم جدا لا عقل لكم واتم تفعلون ذلك والآية الثانية قول الله جل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والآية الثالثة قول الله جل في حكيا عن صالح نو قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإص ما استطعت وما توفيقي إلى بالله عليه توكلت وجماهير أهل العلم من المحققين قالوا لا على العالم وإن لم يعمل بالمعروف الذي امر به وإن لم ينتهي عن المنكر لابد أن يأمر معروف عن المنكر الجهة مفكة لأنه مأمور شرعا أن يبين للناس ولا تكتمونه هذا الأول والثاني مأمور شرعا أن يعمل بما يبين للناس فإن أقلط في الأولى فلا يخفق الثانية فعليه ضرورة أن يعلم الناس وأن يبين الناس هذه التي تعضد ما قلنا بأن العلم الفاسد أولى للأمة من العابد الجاهد لذلك قالوا الزنب زنبان والإثم إثمان من لم يقوم أفوانها المنكر وإن لم يفعل ذلك قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح وإلا فالزنب زنبان والإثمان هذه بالنسبة لقول الله للفعلات أتأملون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ العظات والحكم والحكم كله والعبر في الكتاب تتلونه ليلة نهار تسمعونه تقرؤونه ومع ذلك لا تبطعزون به القلب قد تحجر فأنتم لم تنتفعوا بقول الله لا لا لا فهو هزا كهز الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكما قال نفس عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز هذه فيها دراءة وضيحة جدا على التوبيخ والتقريع في هؤلاء ثم ختم الله الآية قال أفلا تعقلون لو كان عندكم مسكة من عقل لابد أن تأتمروا هذا الأوامر وأن تنتهى عن هذه النواهي فالعقل يعقل صاحبه عن أن يجترق على حدود الله للفعلان وأيضا يأمر صاحبه أن يكون مطيعا لربه للفعلان يأتمر بأمره أتأمرون الناس توبيخا وإنكارا وتقريعا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وهنا العلماء يقولون ايضا دخل في ذلك المستحب والواجب أتأمرون الناس بالبر البر يدخل تحت تحته الواجب والمستحب فإن أمر الناس بالمستحب مستحب ولم يعمل به ايضا يكون عليه نوع ملابس يكون عليه نوع ملابس عمر بن الخطاب كان يأتي بكل اهل بيته فاقول اسمعوا غدا سأمر الناس بكذا اقسم بالله والذي نفسي بيده ان تخلف منكم احد ففعلت به كذا وكذا ونكلت به كان وكان يقول امر على نفسي وعلى اهل بيتي ثم على الناس الغرض المقصود امر الناس بالبر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه ايضا المستحب فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر فعلا وقولا بالمستحب وكما يأمر بالواجب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن المكروه كما أنهم كانوا ينهون عن المحرم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعطلوا وأنتم تتلون الكتاب فيها أمرا إما التوجيه أول وأنتم تتنون الكتاب التوراة والتوراة فيها الأمر المعروف منها المنكر وفيها الأمر للعلماء والاحبار أن يعملوا بما يقولون طيب والأمر الثاني قالوا وأنت أجلنا الكتاب يعني أجلنا الكتاب الله الذي في علاه عليكم وهو القرآن يطلع عليكم فيه ما فيه من العضات العبر في ما فيه من الأمر بأن يدخلوا في دين الله أفواجا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تقرون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة هذه دلالة على أن ما أمر الله تعالى فيه مشقة وفيه كلفة لذلك سهل عليهم وقال الوسيلة التي تسهل عليكم هذه التكريف وأن تأتوا بها لربكم جل في علاه أن تستعينوا بالصبر وبالصلاة وقدم الصبر على الصلاة مع أن الصلاة أفضل من الصبر هذا من باب أيضا العموم والخصوص فالصبر فصبره تدخل فيه كل الطاعات وفيه الصلاه ايضا ثم اكد بالصلاة فالصلاه فيها صبر فيها صبر على ايش صبر على قراءه القران صبر على تدبر القرآن صبر في السجود للذل والخضوع لله الرحمن جل في علا صبر في الدعاء صبر في تدبر القرآن وانت تقراه في الصلاه واستعينوا بالصبر الصبر الاصل بالصبر حبس النفس هو حبس النفس ولذلك سمي الصوم صبرا لمن؟ لأن الصوم في حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع حبس النفس عن الطعام والشراب وعن الجماع والصبر صبران الصبر نوعان الصبر صبران صبر اضطراري وصبر اختياري وفي كل الخير إنما وفى الصبرون أجرام بغير حساب. الله يُقف الصبرين العجران بغير حساب سبحانه وجل في علاه والصبر صبران صبر اختياري وصبر الاضطراري وفي كلن الحساب لكن الصبر الاختياري أعظم عند الله أجراً من الصبر الاضطراري أما الصبر الاضطراري هو البلاية والرزالة تنزل على الإنسان ما له إلا أن يصبر إن لم يستطع أن يرضى عن ربه بد أن يصبر على قدر الله جل في علاه وهذا عموماً قول الله جل في علاه إن الله إذا حب قوماً ابتلاهم فمن رضي فلا رضا ومن ومن فعليه عليه وراضي هنا تأتي بمعنى الصبر وتأتي بمعنى المرتبة الأعلى. الا وهو الرضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف على امرأة تبكي فقال لها يا أمة يا أمت الله اصبري. فقالت إليك عن إنك لم تصب مصيبة وتركها وراح فذهبت إلي بعدما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم تستعتب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عنده. الصدمة تقول إنما الصبر عند الصدمة تقول وهنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على إبراهيم فأرده قد مات فدفنه وبك والدموع تذرب من عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرد ربنا جل في وإن لم هذا صبر صبر على البرية التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا صبر الصحابة على قتلهم في غزو الأحد عندما قتل كثير من الصحابة الأخير فصبروا على هذا القتل فالحزيف بن اليمان رضي الله عنه ورضاه صبر صبرا عظيم بأنه لم يرتضي بالديه لأبيه لأن المسلمون هم الذين قتلوه قتلوه خطرا ومع ذلك يعني جعل الديه في المسلمين فكان خيرا له في عقبه بفضل من ربه عليه ونعمه الغرض المقصود هذا صبر صبر اضطراري واقوى ما يمكن ان تستدل به بالصبر الاضطراري للنبي من الانبياء هو يوسف عليه السلام صبره الاضطرار الذي فيه الاجر العظيم في حبس يوسف في حبس يوسف هو حبص. حبس يوسف عليه السلام عندما قالت المرأة إلا ما يفعل معمولا لا يزلنن ولا يزلنن من الصغير قالت ذلك وأيضا بات لهم من آيات كما قال الله جل وعلا وابد لهم من بعد مرأة لا يزلنن حتى حين فسجن يوسف عليه السلام ظلما ومع ذلك صبر على هذا السجن سنوات قال سبع سنوات فهذا صبر اضطراري وله الأجر العظيم عند الله جل وعلا وأعظم منه أجرا الصبر الاختياري هو الصبر الذي يمكن للإنسان أن لا يصبر فيه ولكن يقول ألو عنق نفسي فأصبر على خضر الله للافعلا فيكون مرفوعا إن ربه للافعلا وأكون أعظم أجر وهذا الصبر الاختياري هو الصبر النبي السلام أروع ما نضربه مثلا صبر النبي عندما خيروه بكل الدنيا بحد في في يده قالوا يا محمد صح صح أرأيت أحدا فعل بقوم مثل ما فعلت والله إن كنت أردت السيادة سوتناك علينا ولا نصدر لا نصدر إلا عن أمريكا. وقالوا إن أردت المال جمعنا لك من, من بطون قريش جمعنا لك المال فكنت أسرانة وأغنانة وإن أردت نساء جئنا لك بأجمل نساء العرب ومع ذلك أم سلم لم يرضى بذلك واختار ربه في علاه وقال والله لا أترك ما أنا فيه ولو انفرد السلف يعني لو قطعت عنقي لا يمكن أن أترك ما فيه هذا صبر اختياره على الدعوة إلى وقس على ذلك كل الصابرين بالدعوه إلى الله جل لم ومن الصبر الاختياري ايضا اروع ما يضرب مثلا هو يوسف أيضا عليه السلام في صبر الاختياري على على المرأة على المرأة عندما جاءت وهيات نفسها قالت هيأت لك هيأت نفسي لك ولقد همت فيه هم بها لولا أن رأى برهان ربي. فصبر على المرأة وهي امرأة جميلة وهو ذات حسن وجمال وهو شاب يافع وهو عبد لها ومع ذلك صبر على ذلك من أجل الله جل في أولا كان صبرا اختياريا فهذا النوع الثاني من الصبر والعلماء يقولون مراتب الصبر على ثلاث إن كان الصبر له نوعان فمراتب الصبر على ثلاث أعلى المراتب الصبر على الطاعات وهذه ترجح لنا قول الشيخ السهتماني ان فعل الواجبات اولى عند الله اعظم اجرا من ترك المنهيات الصبر على الطاعات والثاني المرتبه الثانيه الصبر عن المنهيات والثالث الصبر على اغدار الله جل في علاه فالصبر على الطاعات بان تجد صابرا محتسبا في الصوم حتى مع طول النهار والمشقه والظمأ الشديد يصبر من أجل الله جل في علاه لضعه اطول هو في عرصات يوم القيامه الصبر على قيام الليل الصبر على النوافل الصبر على الصدقه لأن النفس تقتل الإنسان. وأشق ما يكون عن سان أن يخرج من ماله الذي يمتلكه فالصبر على ذلك من أعظم الطاعات الصبر على الطاعات والصبر على الواجبات والصبر على المستحبات والصبر أيضا على النوافل والصبر الثاني والصبر على المنهيات أن يصبر نفسه على الشهوات والشبهات حتى ينجو من هذه الدنيا بسلام إلى ربه جل في علاه واستعينوا بالصبر والصبر إذا الصبر ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخر وأيضاً الصبر ينفعه في الدنيا فلا يذل الأحد ولا خف من أحد ولا يرجع الا إلا الله في علاه والصلاة تنفعه أيضا في الدنيا وفي الآخرة فاستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة تنفع المرء في الآخرة وهذا الكلام فيها لا يكون كثيرا لأنه معلوم للناس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر فزع على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلاية والرزايا التي تنزل على الإنسان من كسوف وغصوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله. لا أنكسفان لموت أحد ولا أنكسفان لموت أحد ولا حياة أحد. فإذا رأيتم ذلك ماذا قال؟ ففزعوا إلى الصلاة في كل بلية ورزايا. افزع على الصلاة. فنجات لك نجات في الدنيا وفي الآخرة. وأيضاً قد بين الله لنا في في كتابه أن هذه الصلاة تنهى المرأة عن كل الفواحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. والمنكر ومعنى ذلك لا يقال هنا أن الرجل الذي يصلي ويفعل الفحشة بانه الاولى له أن لا يصلي لأن الصلاة ما منعته عن الفحشة لا المعنى في الآية أن هذه الصلاة بها إذا استدام المرء عليها بها يزداد الإيمان فإذا ازداد الإيمان انتهى المرء دائماً عن الفواحش والمنكرات كلما على الإيمان كلما ازداد المرء طوق وورع وحجز نفسه عن البلاية والرزايا من الفواحش ومن المنكرات فهذا بالنسبة للأخير أما بالنسبة للدنيا نعم فالصلاة أيضاً كما قال الله وعلا واستعينوا بالصلاة الصلاة مجلبة للرزق قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليه لنسألك رزق نحن نرزقه والصلاة تتعدى او يتعدى الخير فيها للأولاد وللاحفاد والابن والنزل لذلك كان سعيد بن موسيب يقول والذي نفس بيدي إني أزيد من صلاتي من أجلك لابني هو يحفظ بصلاة أبي فانظر كيف فضل الصلاة لذلك أمر, أمر الله جل وعلا بأن يستعين المرء بها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الضمير هنا اختلف العلماء على عليه على الاستعانة أم على الصلاة الصحيح الرارح أن الضمير يعود على أق وأقرب مذكور هو الصلاة إذن الصلاة وهذه لعظم مكانة الصلاة في هذا الدين وإنها لكبيرة الصلاة كبيرة سقيلة يعني بد للمرء أن يحمد الله ليلة النهار إن استيسر له أو يسر الله عليه أن يصلي الخمس المفروضات لذلك قال الرجل أزيد عليهني فقال أفلح وأبيه دخل الجنة وأبيه إن صدر فالصلاة عظيمة لذلك إذا يسر الله عليك الصلاة الخمس التي بها ينفر الإنسان إن تركها فاحمد الله حمدا كثيرا عظيما ليلة نهار صباحاً مساء فإن يسر عليك بعد ذلك النوافل فعلم أن الله يحفظ لك هذه النعمة فكسرت النوافل في ثم إذا ميزك الله عن البشر بأن تقوم من الليل فعل أن لك مكان عظيم عند الله قد عظم أمرك عنده بأن الصلاة كبيرة فقد حباك الله للعلى بالمفروضات ثم بالنوافل ثم بعد ذلك بأعظم من, من النوافل ما هو من قيام أو ما هو قيام الليل قال وإنها لكبيرة يعني لا ثقيلة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هذه فيها تلالة واضحة جدا على منع الكبر إذ الخشوع على الخضوع والتذلل فهنا إن كان الخطاب موجه لليهود فاليهود فيه من كبر فدرك كبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جدا من كان في قلبي مثل الظرة من كبر واعلم أن هذه الآية ظاهرة جدا فأنه لا يوفق متكبر بحال لا يوفق متكبر بحال إن تكبر على العبادة الليلة الأفعلا وإن كان علما قد تكبر على الناس بعلمي اعلم أنه لن يوفق ولن يصدق بل هذا العلم هذه النعمه تؤخذ منه ضروره ان الله جل وعلا لا يحب المتكبرين ان الله جل وعلا يحب المتواضعين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله هكذا رفع الله هكذا وقامر النبي صلى الله عليه الصحابة وهو قد أمر ذلك فعلا وقولا كانت الجاريه تاتي فتاخذ بيد النبي صلى الله فتمشي به حيث شاءت لذلك قال الله تبارك وتعالى وانها لكبره إلا على الخاشعين وانت اذر الخشوع الذي ينتابك وانت تصلي تزلل رأسك وأنفك لله يدل في أولا خاضعا متذللا لذلك كان إنسانا يبين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد زليلا خاضعا لربه جل في أولا لذلك اختلف العلماء ما هو الأفضل؟ طول القنوط والقراءه والتدبر أم طول السجود كثره السجود لأن السجود فيه ظل عظيم لله جل في علاه وهذه اعظم المواضع التي ترتقي بها عند ربك جل في علاه ذلك قال الا على الخاشعين فالخاشع المتذلل لله جل في هو الموفق لعباده ربي جل في علاه واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيره إلا على الخاشعين اللهم ارزقنا التواضع لك يا رب العالمين والتواضع لاوامرك والتواضع لنبيك صلى الله عليه وسلم هذا الذي يوفقه الله جل في علاه الذي يعتاد الخشوع خدوع والتذنب لله للأفعلاء بعدما خشعت أركانه وانكسر قلبه يسجد لله سجدة كما قال ابن القيم يسجد لله سجدة لا يرتفع بعدها أبدا فإن سجد هذه السجدة صار مرتقيا عند ربه لا ينزل من هذا الرقي بحال لأنه قد يعني وصل إلى درجة الزل الذي يحبه الله للأفعلاء وإذا أحبه الله للأفعلاء حفظه عرفت فلزم فنسأل الله للأفعلاء أن يرزقنا الخشوع والخضوع له ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل بقول الله للأفعل ملاق ربهم كأن الذي يعني جعلهم وجرهم إلى الخشوع التام والخضوع التام رجفة القلب والفزع الذي امتلك قلوبهم بشيء واحد خوف من القيام بين يده الله جلاله فالذي جعلهم يخشعون يخدعون يتذللون قول الله جلاله الذين يظنون يعني يستيقنون كما سنبين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم إذن سيقفون بين يده الله جلاله الجبار حفاة عراط غرلا غير مختنين فيقفون بين الله الذي علاء فيؤلاه عن الصغير والكبير والدقيق والجليل فليعدوا لذلك السؤال جوابا نسال ذلك فيؤلاه ان دعنا من هؤلاء الذين هم من, بني من بنين الاخره كما قال علي بن ابي طالب ترحلت الدنيا مدبره وترحلت الاخره مقبله ولكل بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم